لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين مفكين حتى تأتيهم لبينه رسول من الله يتلصح فم مطهر فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء.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 ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولا شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك هم خير البرية جزاؤهم عيد ربيم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأمطار خالدين فيها أبدا